بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نفس عليك من نبي موسى وقرعون بالحق لقوم يؤمنون إن كرعون على في الغوم وجعل أهلها شعاع وجعل أهلها شعاع يستضعف طارفة منهم يذبح أبناء وَيَسْتَحْيِي نِسَاءُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُخْتَدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ, ونجعلهم أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّن لهم فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَذَٰلِكَ وَجُلُودًا مِّنْهُ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَذَٰلِكَ وَجُلُودُهُ مَا مَنُوهُ مَاتُوا يَحْدَهُون وَوَقَيْنَا لا انرضى كيفا يطلعي سالته في اليم ولا تقاط ولا تحزني اننا راضوه اليك وجاعوب من المرسلين فلتقطوا يقول لهم ما دو و وحدنا ان ترون عذاباد و جنوده ما كان قاطعين وطالت امراة جماعنكم و ثوي الي لا تقتلوا و سانيا يرفع لك ينفع ما عرفها اولى تخدا ولدا وهم لا يشعرون وافضح حؤاد ام موسى فارضا ان كادت لتبني به لولا لولا ووضعنا على قلبه رافتون من المؤمنين وقالت لا قصيه قصره سبط عن جنوب وهو لا يشعر وفرم لا على المرابع من قبل فقالت فقالت لن أدلكم على أجل بيت يكفلونه لكم وهم له ناطحون فرددناه إلى أمه كي تضرع ولا تحزبوا كَيْفَ تَطْمَئِنُّ نَفْسٌ وَمَا تَحَزَّنَ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَلِذَا لَمَنِ وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَتِ الْحُتُ وَاسْتَوَتْ آتَيْنَاهُمُ وَعِلْمًا وكذلك من المحسدين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتدى هذا من شيعتي وهذا من أدوي فَسَتَوَاهُ الَّذِي مِن شِيَاطِينِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ عَدُوِّهِ فَتَوَجَّهُ مُوسَى فَضَاءَ لَهُ قَالَ هَذَا مِنْ أَعْمَالِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعْدٌ مُضِلٌّ مُضِلِّينَ قَالَ وَلَمْ تُنَبِّئْ تَغْفِرْ لِي تَغْفِرْ لَكَ تَغْفِرْ لَمَنْ نَجَّهُ وَالرَّحْمَنُ وَحَيِّم قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَمْ تَكُنْ وَرًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ فَرَدَّتِ الْمَدِينَةَ قَرْى بَيْنِيَ كَرَّطَبَ بَيْنَ الَّذِيَّنَ ثَوْرُوا بِالْأَمْرِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا اَلْمُرَادُ يَدْقُشُ بِالَّذِي يُوعَدُونَ لَهُ مَا قَالَهَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى الوزينة يفعى قال يا قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. قال يا بوسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من العاطقين فخرج منها طائفا يترقب قال ربنا جنى من القوم الراضين ولن ما ترجع الباطن مذين قال عتاب ربي قال عتاب ربي أي مذين سواء السبيل ولو ما وجد ما مدين وجد عليه أمّة من الناس وجد عليه أمّة من الناس يسبون ووجد من دونه ووجد من دونه من رأتين ما فقبوكما قال فلا نسقي حتى نهدر الرعاة وأغونا شيخ كبير فسقى لغما ثم تولى أغاق نغطل فقارا فقال رب إني لما وأنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحدى ما تنشي على التحياء على التحياء إن قالت إن أبي يبعوك قالت إنا ليدعوك لي ليجزيك أجر ما فقيت لنا فلما جاءه وقصى لني الفصف قارغان قال لا تخط نجوت من القوم الظالمين قالت إحداثما يا أبت استأجر إن طير من التاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن ننفحك يحبب لتي هاتي على أن تاجرني فما ليحججت فإذا أمتعك أنت من عندي وما أريد أن أشفق عليك ستجدني إن شاء قال ذلك بي وبنات أيمن الجليل قبضت فلا عدوان علي فلا عدوان علي و الله ولا ما نقول و فلما قبضه سلا جل و سار عادت من جابد الطور داوا قال لي اجلين كتب باني اناكنا ولا عني لعني اعطيكم من هذا قدر لوجلوه من من ما لا لعلكم تصنقون فلقم ما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في المقاة المباركة في المقاة المباركة من الشجرة أي يا موسى إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَخَلَقَ إِصْطَفَ لَمَّا رَأَىٰ كَذَّبَكَ الْمُغَارَا نُورٌ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أقبل ولا تغفف أقبل ولا تغفف إنك من الآمين أسلوك لك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضع إليك جناحك من الوهد فذلك برهانا فذلك برهانا يَظَاوِمُكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَطَافَ عَلَيَّ يَطَّلُونِ وَأَخِيفَ ذَٰلِكَ وَأَخْفَهُ مِنِّي لِتَالَمًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي فأرسله معي رد أن يصدقني إني أطاف ويكذبون قالت نشد عبدك بأخيك ونجعل لكما كنطانا فلا يقضون إليكما بآياتنا أقول قلتما ومن استباقهم الغادبون فلمن جاءهم مسابعاتنا بلنا في الأرض قاروا ما هذا إن لاثم مفترق وما تمعنا بهذا في أمر من الأولين وقال سارتي أعلم بمن جاء من هدى من عندي ومن, ومن تكون له عاقبة الزهار إنه لا يتلح الظالمون وقال فرعوه يا ايوا والم ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي زمانا على غريب فجعلي صرخا علي فجعلي صرخا علي يقتلني لا اا سلام موسى وَإِنَّ لَعْنَتَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ وَاسْتَكْبَرُوا وَعُدْنُوا فِي اللَّعْمِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَوَهْمٍ وَظَنًّا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ أَمْرٌ إِلَيْهِ لَا يُرْجَعُونَ فَطَغَوْا وَعُدْنُوا وَكَلَّبْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَنَدَمَ النَّاسُ إِنْ نُفِخَ فِيهِ نَفْخَةٌ بُكَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ اللَّهِمْ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى مَنَّا فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ سَمِعُوهُ سَوْمًا وَاتْبَعْنَاهُمْ فِيهَا بِالدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نُهُمْ مِنَ الْمَقْدُورِ ۖ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا مِّن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وما كنت بجانب الغرب إذ, إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتطول عليهم العمر وما كنت سائر في أهل بدنا تسو عليهم تسو عليهم آياتنا ولكننا كنا مسلمين وما كنت بجانب الطور ما دنا ولكن ولكن رحمة من ربك لتبرطم ما أتاهم لتنبرطم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو وتصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولون فيقولون ربنا لولا هاوتى الينا رسولا اتبعنا اياته ترتبع اياته ولنكون من المؤمنين فلما جاء يوم الحلق من اين قالوا لولا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى او لم يذكروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تضرا وقال وقالوا, وقالوا ان بكل فأتوا بكتاب من عند الله وأهداف وأهداف ما أتبعه منكم أنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لتقالم قالم أنما يستبعون أبواء وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ رَوَانْ بِغَيْرِ مِنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْدِي الْقَوْمَ اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا القول لَهُمُ الْقَوْنَ لَعَلَّهُمْ يَتَبَتَّعُونَ الذين اتيناه الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يحذى عليهم قالوا, قالوا امدنا به انه الحق من ربنا انكم ما من قبله مسلمين، أولئك يجدون عنهم ما وَجَدَ بِمَا فَضَلُوا وَيَجْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِنْ مَا وَإِذَا كَانُوا يُلْقِونَ وَأَرَضُوا وَأَنْهُوا وَقَالُوا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَجْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَعْتِمَدْنَا عَلَى الْفَتْوَاتِ وَلَا تَنْبُوَّرَ ولكن إن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالمهتدين وقالوا إن التبعين هبانا تنتخطف من أربنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه تمرغ كل شيء يجمع إليه تمرغ كل شيء رزقا من لدننا رزقا من لدننا ولكن ما شرهم لا يعلمون وكم أهل من قَوْلَتِي بَطْرَ السَّايِشَةِ مَا كُنْتُ كَمَا قَالُوا لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِ مِنْ إِلَّا قَلِيلًا وَظَنَّ لَهُ الْوَارِدِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبَاتِ قُمْهَا وَسُولَا رسول إيتوا لنا ما لنا وما كنّا مدركين القرآن إلا وعده وذنون وما أعطيتم من شيء فمتى أحب الدنيا ودينها؟ وما عند الله الضيل وأبقى أفلا تأكلوا الوقوعون أفمن وعدناه آدم حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة إلى المصدرين وَيَرْمُونَ مَا يُؤْمِنُونَ فَيَقُولُونَ أَنَّ هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ يَنْتَزِعُونَكُمْ تُمَزُّون قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا رَبَّنَا أُولَٰئِكَ ها ها الَّذِينَ والنام كمى ويله تبدوا اليك ما كانوا غيا ما يعبدون وقيل دعوا شركاكم فداوهم فلم يستجيبوا لهم وراء لو أنهم كانوا يهذون ويوم يلاذن فيكون ما ذر جملهم المُسلين فعليك عليهم الربا ويوم يذن فهم لا يترسان فَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا يَشَاءُ وَيَقْضِي الْأَمْرَ مَا كَانَ لَهُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يا لهما يتكن صدورهم وما يؤلمون وهو الله لا آدنا ولله لهم الحظ في الأولى والآخرة ولهم الحكم وإليه ترجعون قل يا رأيتم إن جاء الله عليكم الليل سومدا إلى يوم القيامة من إلىهم غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا قُلْ قل أرأيتم إن جاء الله عليكم إنها وفورنا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يكُون بليغا تسكنون فيه أَفَلَا تُصِرُّونَ وَمِعَ رَحْمَتِي جَعَلْنَاكُمُ الْأَيْنَ وَنَنَافَى وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ طوبى ولعنكم تشكرون ويوم يلاديم فيقول وين شركاء الذين كنتم تزعمون ولذا لنا من كل امة شاغيدا فقل ذاك فقل لا باتوا غانم قالوا أن الأرض لله وظل عنهم وظل عنهم ما كانوا يبترون إن قرون كانوا من قوم موسى فبلغ عليهم وسيروا من الكونوز ما إن بفتح ما ما في قولك دون وبالعكس يكون قوه بالحال له قوم لا تترخ ان الله لا يحب القريح وبذكر فيما اتاك الله عزا والآخرة ولا تنس نطيبك من الدنيا واعفئن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المقصدين قال إن ما اقتت على علم عين بي لم يعلم ان الله قد فعل لك من قبله من القوم من واجهتم منهم قوه من واجهتم منهم قوه هو ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا, يا ليس لنا مثل ما أعطي قالوا إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وللكم وإنكم سواب الله خير لمن آمن وعامل صالحا ولا ينقى ما إلا الصابرون فخصت بابه ومداره الأرض فما كان له من, من دُونِ اللَّهِ وما كان من المنتصرين وأضح الذين تمنوا مكانه بالأهل يقولون يقولون وإك أن الله يبسط للصنب يشاء من عباده ويقدر لولا أنه أمن الله علينا لقشف بنا ويكأنه لا يسبح الكافرون تلك الدار الآخرة لجانوان الذين لا يريدون أولوها من في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ما جاء بالحسن فلو خير منها وما جاء بالسيئة فلا يجذى فلا يجذى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ نَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ وَفِي ضَلَالِ وما كنت ترجو أن يلقى ورأى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيراً بالكافرين ولا يصبنك عن آيات الله بعد إن وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدع مع الله لا ما تفضل لا إله إلا هو كل شيء هادف إلا وجنه له الحكم وإليه